فلا تجعلوا لله اندادا و أ ن ت م تعلمون و إ ن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ف أ ت و ا ب س و ر ة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إ ن كنتم صادقين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 ولهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وهم فيها خالدون إ ن الله لا يستحيي ن يضرب مثلا ما ب ع و ض ة فما فوقها ف أ م ا الذين آ م ن و ا فيعلمون أ ن ه الحق من ربهم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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون و إ ذ آ ت ي ن ا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون و إ ذ قال موسى لقومه يا قوم إ ن ك م ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إ ل ى بارئكم فاقتلوا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 ثم أ ن ت م هؤلاء تقتلون أ ن ف س ك م وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم ب ا ل إ ث م والعدوان وان ي أ ت و ك م أ س ا ر ا تفادوهم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 أ ن يكفروا بما انزل الله بغيا أ ن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم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 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أ م ة م س ل م ة لك و أ ر ن ا مناسكنا وتب علينا إ ن ك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ي ت ل عليهم آ ي ا ت ك ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويزكيهم إ ن ك انت العزيز الحكيم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 فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم سبغه الله ومن احسن من الله سبغه ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 ومن حيث خ ر ج ت فول ي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ل أ ل ا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 و إ ل ه ك م اله واحد لا اله إ ل ا هو الرحمن الرحيم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 واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس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 فمن بدله بعد ما سمعه فانما إ ث م ه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من م و ص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع ي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم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 فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في أ ن ف س ك م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 و َ إ ِ ن ْ طلقتموهن َََُُّ من ِْ قبل َِْ أ َ ن تمسوهن َََُُّ وقد ََْ فرضتم ََُُ لهن ََُّ ف َ ر ِ ي ض َ ة ً فنصف َُِْ ما َ فرضتم ََُُ الا إ َِّ ان ي ع ف ُ و ن َ أ َ و ْ يعفو َُْ الذي َِّ بيده َِِِ ع ُ ق د َ ة ٌ ن ِ ك َ ا ح ٌ و َ أ َ ن تعفو َُْ اقرب َُْ للتقوام ََِ ولا تنسوا الفضل بينكم إ ن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ف إ ن خفتم و ا فرجالا او ركبانا ف إ ذ ا أ م ن ت م فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات اولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون أ ل م تر إ ل ى الذي حج ا ابراهيم في ربه أ ن آ ت ا ه الله الملك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 يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتموا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره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 وكاتب ولا ك ا ت ب و شهيد وان تفعلوا فانه فسوكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان م ق ب و ض ة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 أ ن ت مولانا فانصرنا ع ل ى القوم الكافرين